وَمف الله على رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عليهلَيْهِ منِن خَيْلِ وَلا لكابَ وَل ركابِ وَراكِ اللهَّ يُسَلّ تُ رسُ لَهُ على مَشاء واللهَّهُ على كُ شيءَيئ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 كما للَّين منِن قبلهمم قريبا ذقُ وَبالَا أمرْهمم وَلَهُم عذاب أليم كماث للشييطان إذ قال للإِنسانك فرُفَلَما كفرَ, كفر قالَا إني بر أُم منِن كَ إني أَخافُ الله إني أَخافُ الله ربّ العالمين.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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم